عيّا عيّا بنا عيّا لا لا عيّا عيّا بنا عيّا نطول فلا عيّا للقدس والحرمي نطّر فلا للقدس والحرم لا, لا غيّا غيّا بنا غيّا لا, لا غيّا بنا أطول فلا طيا للقدس والحرمين أطول فلا طيا للقدس والحرمين والله يا كابون شوقي إليك يطول والله يا كابون شوقي إليك يطول يا زيفنا المسلول في موطن العجمي يا سيطنا المسلول في موطن لا جميع لا لا غياء هيا بنا غياء لا لا خيأ هيا بنا غياء نقول فلا على القادس والحرمين نضوي الطلقيال القدس والحرمين والله يا كبول شوقي اليك يطول يا كبول شوقي اليك يطول يا المسلول في موطن العجبين يا سيف المسلول في مواطن العجمي غيا لا لا غيا هيا بنا غيا لا لا غيا هيا بنا غيا نطول فلبايا للقدس والحرم نطول فلا طيال القدس والحرمين مدافع الافغان سنيح للإيمان مدافع الافغان سنيح من الإيمان الموت للشيطان والنصر للقرآن الموت للشيطان والنصر للقرآن لا لا غياء هيا بنا غياء أيها أيها بين أياء نطول فلا طيال للقدس والحرمين نطول فلا للقدس والحرمين حياك أرضي قبصا من الدم حياك يا ضمي القبس من التنزيل من كيمام الجيل المرشد العالمي من كيمام الحيل المرشد العالمي يا لا لا غيّا غي هيا بنا غيّا غي لا لا غيّا غي هيا بنا غيّا غي غي نطويل فلا طيّا للقدس والحرمين نطوي وزارة ابيال القدس والحرمين مدافع الإيمان صوني حنا القران مدافع الايمان صوني حنا الموت للشيطان والناصر للرحمن الموت للشيطان والناصر للرحمن تكبير الله خير سعو الله أن يديم المحبة والله مع لقاء صحفي والأخ أبو خذيفة ماليش يا أخوة تتحملون في فقرتين ثم ننهي من شاء